بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزل إليك فلا يكون في قدرك حرج منه لتنذر به وذكران لتنذر فلا الرؤمنين به أنزل منه في حرق ت ب ع و ا ما أنزل ل إ ي ك م من ربكم و ل ا ت ت ب ع و الله من دونه و ا و ي قرية ل م وكم من ا تذكرون أ ل ك ن ا ه ا فجاء جاءها م و س ا بياتا أ و هم ق ا ئ ل و ن ف م ا كان دعواهم إذ جاءهم إذ ب ل س إ ل ق ا ل و ا إ ن ا كنا ظ ل م ي ن ف ل ا س أ ل ن ا ل ذ ي ن أرسل ل إ ي ه م ولنسألن ف ل موسوعه ل ي م بعلم م و النابلسي ئ ي ن و ا و و م إذن ا للعلوم ح ق فمن ت الاسلاميه م ومن م ل ح و و ن قفت ن ه ف أ ن خ س ر و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 قال ل ن ما ل ئ ك ة اسجدوا د ل منعك فسجدوا إلا إبليس إلا لم ي من ما الساجدين قال أ ل ا تسجد إ ذ أ م ر ت ك قال أ ن ا خير منه خلقتني من نار وخلقته منك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 ج ه ن م منكم أجمعين و ي ا آدم أ س و ز و ج ك ا ل ج ن ة ف ا من حيث شئتما فكلا من حيث ف ك ل ا من ح ي ث شئتما و ل ا تقربا هذه ل ش ج ر ة ف ت ك و ن ا م ن الاسلاميه ل ي ن ف و س ه م ل ليبدي ل ش ي ط ا ن ه ا ما م ع ن م من ا م ا و س ا ع ن ه ذ ه النابلسي ش ج ر ة إلا أ ت ك و ن للعلوم ا الاسلاميه لمن ص ن ف د ل م ا بغروب فلما ب ا ق الشجره بدت لهما سوءاتهما وطفقا يصفان عليهما, عليهما من ورق الجنه وناداهما عبدهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقلكما و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 لا يحتننكم الشيطان كما أ خ ر ج أ ب و ي ك م من ا ل ج ن ة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إ ن ه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إ ن ا جعلنا الشياطين أ و ل ي ا ء للذين لا يؤمنون واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا علينا اباءنا والله امرنا بنا قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط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 إ ن ه م ت خ ذ و ا ل ش ي ا ط ي ن أ و ل ي ا ء من دون الله ويحسبون أ ن ه م مهتدون يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشقوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين قل من حرم دينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آ م ن و ا في الحياه الدنيا خالصتي يوم القيامه كذلك نفصل ا ل آ ي ا ت لقوم يعلمون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 ولكل م ة أجل ف إ ذ ا ل ن ا ج ل ه م لا ي ت أ ث ر و ن س ا ع و ل ا ي س ت ل ا م و ن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 قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أ ن ف س ه م أ ن ه م كانوا كافرين قال ادخلوا في امم قد طلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت أ م ة لعنت أ ك ت م ا حتى إ ذ ا باركوا فيها جميعا قالت أ خ ر ا ه م لاولاهم ربنا هؤلاء أ ض ل و ن ا ف آ ت ه م عذابا ضعفا قال لكل ض ع موسوعه النابلسي و من ك للعلوم ا ل ذ ا س ل ا م كنتم تكسبون إ ن الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا واستكبروا عنا ه لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون ا ل ج ن ة حتى يلج الجمل في سم ا ل ق ي ا ط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 هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجريم ن ت ح ت ه م ا ل أ ن ه ا ر وقالوا الحمد لله الذي هدانا ل ه ذ ا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 ونادى أ ص ح ا ب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا, أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا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 ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان تفيضوا علينا من المال أ ن أ ف ي ض و ا علينا من الماء أ و مما رزقكم الله قالوا إن الله على الكافرين قالوا ان ل ل على ل ه حقمهما ا ا ك ف ر ي ق الله و ا ا إن ل حقمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم نهواً موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ن و ا ق ا ل ي و م ن ن س ا ه كما نسوا لقاء يومهم هذا وما ك ا ن و ا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى و ر ح م ة لقوم يؤمنون هل ينظرون إ ل ا تاويلا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 قبل قد ج ا ء ت ل ن ا ب ا ل ح ق ف ه للعلوم ن ا ف ه ن من ا ش ف ا فتشفعوا لنا أو نرد ن ف ع ل غير الاسلاميه ذ ي ن ر ن ف كانوا إن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 كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته ب إ ذ ن ربه والذي خ ر ت لا يخرج إ ل ا نكدا كذلك نصرف ا ل آ ي ا ت لقوم يشكوون لقد أ ر س ل ن ا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غير ه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 موسوعه ن ر النابلسي م للعلوم ك م من ا ل و ت ت ق ا س ل ك م ترحمون ف ت ذ ب و ه ف أ ن ج ي ن ا ه و الذين معه في الفلك و أ غ ر ق ن ا الذين ت ذ ب و ا باياتنا إ ن ه م كانوا قوما عميق و إ ل ى عاد أ خ ا ه م هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره افلا تتقون قال ا ل م ل أ الذين كفروا من قومه إ ن ا لنراك في سفاهه وانا لنظنك من الكاذبين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 قالوا إ ن ا بما أ ب س ل به مؤمنون قال الذين استكبروا انا بالذي آ م ن ت م به كافرون فعفوا الناقه وعفوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا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 قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غ ي ر قد جاءتكم ب ي ن ة من ربكم ف أ و ف و ا الكيل والميزان ولا ت ب ق س و ا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في ا ل أ ر ض بعد إ ص ل ا ح ه ا ذلكم خير لكم إ ن كنتم مؤمنين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 ونصحت لكم فكيف آ ف ى على قوم كافرين وما أ ق س ل ن ا في ق ر ي ة من نبي إ ل ا أ خ ذ ن ا اهلها ب ا ل ب أ س ا ء والضراء لعلهم يضرعون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 ف أ م ن و اولم مكر الله فلا يأمر مكر الله فلا الله إلا ا ل ق م ا ق ا و و ن أ ل يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها أ ن لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع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 قالوا آ م ن ا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آ م ن ت م به قبل أ ن آ ذ ن لكم إ ن هذا لمكر ن ك ر ت م و ه في ا ل م د ي ن ة ت خ ر ج و ا منها أ ه ل ه ا فسوف تعلمون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 ربنا أ ف ر غ علينا ص ب ر ا وتوفنا مسلمين وقال ا ل م ل أ من قوم فرعون أ ت ب ع موسى وقومه ليفسدوا في ا ل أ ر ض ويذرك والهتك قال سنقتل أ ب ن ا ء ه ونستحيي نساءه واننا فوقهم قاهرون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 ف أ ر س ل ن ا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آ ي ا ت ف ا ل ص ل ا ه فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا م س ت د ع و ن ا ربك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 وجاوثنا ببني إ س ر ا ئ ي ل البحر فاتوا على قوم يعكسون على اصنام لهم قالوا يا موسى ج ع ل لنا إ ل ه ا كما لهم ا ل ه ا قال إ ن ك م قوم تجهلون إن هؤلاء م ا ا ك ن و ا ي ع م ل و ن ق النابلسي أ ي ك م إ للعلوم ه وهو ا ى العالمين إ ذ ن ج ا ك من الاسلاميه فرعون و ء ا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 هل يجزون إ ل ا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حنجهم عجلا جسدا له ق و ا ق الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين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 قال ابن أ م إ ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء, فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين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 وكذلك نجزي المفترين والذين ع ن و ا السيئات ثم تابوا من بعدها و آ م ن و ا إ ن ربك, ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب اخذ ا ل أ ن و ا ح وفي نسختها هدى و ر ح م ة للذين هم لربهم يقهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا ل ميقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي إ ل ا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ش ر ك ن ا فاغفر ل ه ا ى شركه دعويه ر ا غير ا ربحيه ذ ا ح مضمون اجتماعي ء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 ف آ م ن و ا بالله ورسولهن بالامن الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أ م ه يهتون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي ع ش ر ة أ س ب ا ط ا امما واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشره عينا قد علم كل اناث مشربه وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى و اذ من رزقناكم طيبات ما رزقناك وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم وإذ قيل لهم ا س كنوا هذه ا ل ق ض ي ة وكلوا منها حيث شئتم وقولوا ح ط ة وادخلوا الباب سجدا وقولوا ح ط ة وادخلوا الباب سجدا نغفر ل ك م ق ط ي ئ ا ت ك م سنزيد المحسنين فبذل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم ف أ ر س ل ن ا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسالهم عن القضيه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت إذ, اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شفعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون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 واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم إ ل ى يوم القيامه من يزورهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم وقطعناهم في ا ل أ ر ض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات و ا ل س ه ي ئ ا ت لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا ا و الكتاب ي أ خ ذ و ن عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا و إ ن ي أ ت ي ه م عرضهم مثله ي أ خ ذ و ه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أ ن لا يقولوا على الله إ ل ا الحق و د ر ك ه الهدى شركه طير للذين ت ع و ن و ا ل ذ ي ه غير ربحيه ذات ب و م ا م و ا الصلاة إ ن اجتماعي لا نبي أ ر ا س ن ف إ ذ نتقنا ل ج ب ل فانصه ك أ ن ه ظ ل ة وظنوا أ ن ه واقع به خذوا ما آ ت ي ن ا ك م بقوه وادتم ما فيه لعلكم تتقون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 وكذلك نفصل ا ل آ ي ا ت و ل ع د ه م يرجعون و ا ث ا عليهم ن ب أ الذي اتاه آ ي ا ت ه ا فانزلق منها فأتبعه الشيطان, فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين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 م ث ل ل ا ا ق و م الذين ذ ك ب و ا بآياتنا ع ه النابلسي للعلوم ف الاسلاميه ر و و ن ق د ذ ر أ ن ل ج ه ن ك ث اسماء الله ا ل ح س ن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 و ذ موسوعه الذين في أ م ا النابلسي و وممن يهدون للعلوم ن ا ل ذ ي ن ا س و ا ب آ ي ه اسماء ن س د ر من حيث ل الله م م و و ن أ الحسنى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 يكون قد اقترب أ ج ل ه م ف ب أ ي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له و ي د ر ه م في طغيانهم يعمهون يسألونك أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي مرساها الزاعة عن إنما عند علمها قل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 إن و ل ي ا ل ل ه ا ل ذ ي ن ا ل ك ت ا ب وهو ي ت و ل ى ا ل ص ا ل ي ن و ن م ن ن د و الاسلاميه ت ي ع و و ن نصركم و ع و شركه م الهدى شركه ل ع و ي ه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ل م ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونه م في الغي ثم لا يقصرون واذا لم تاتهم ي ب آ ي ه قالوا لو ل ا ج ت بيتها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 واذكر ربك في نفسك تضرعا و ت ي ف ه ودون الجهل من القول بالغدو و ا ل آ ث ا ل ولا تكن من الغافلين إ ن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون